والدائيات الأخوى والرحيات <تصفيق> البرى <تصفيق> الجميلة الإسرى المقصفات أمرى إِنَّ مَا تُعَدُعُنَا نَصَرُحَ وإِنَّ الْلِيلَ مَوَاجِعَ وَالسَّمَاءِ نَوَتُمْحُمُّ إِنَّ كَلَّ فِي تُرْحُمُّ المفتحة يغفق على من المفتحة هتغت الخلق وصفتنا من الدينا يسأل أن تستعلمون إن من متأذلك من جمع الناس ضعون أهل لها ما تهلم واضحون إن لم يكانوا قبل ذلك محسسين كانوا قليلا من وفي فذكرنا يا سيدنا وكيف نكون وكن لنا ففي حق السائر وفي تعرضها يا ايها وفق السماء عزفز وما قطعون سماء في السماء حمال الأرض كلنا نحن حمد هل أداك حدر غيف إبرايم إِنَّ رَبَّكَ عَلَيْكَ مُنْصَهِرًا وَأَشْهَدُ لَكَ كَمْ وَلِيٍّ وَمَنْ يَعْصِكَ فَقَدْ إِلَى جَنَّاتٍ تَجْرِي جسساً زنزيلاً. قالوا لا تفضل الشخص بولاه العليل. في صفة فصفت كثرة جهدها لطالت عن عدو العبير. قالوا كذلك طالعا وَجَعَلْنَا لَهُمْ وَطْؤًا مُخَصَّصًا فَآمِنُوا كُنَّا نُسَنَّا كُنْ لِيَ يَرِيهِ إِنْ هُوَ سَيَأْتِيهِمْ مِنْ حَيثُ فأخرجنا من كان فيها لأي المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت الدين في المستزمين فيها رهايك الذين يصافروا معنا من وفي ساروا وصلتنا الى اخر النهار وليل انهم تَصْدِيرًا لِلْخَيْرِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسِيعَ رَبِّي أَوْسَعَ عَلَى الْعَاقِبِينَ مَنْ أَثْمَمُوا شَيْئًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَتَرَى النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا يُحَافِظُونَ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَلَا يُنْكِصُونَ عَهْدَ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً مِن فلا كفا فلا الذين من قبلهم من, من إلا قرارهم إلا قرارهم ساكلهم مجنون بل من قرارهم فتغلوا فما فَكَيْفَ تُرِيدُونَ نَارًا فَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّمَا تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَيْهِمْ سَوْءُ الْعَذَابِ اللَّهَ قولا لمن مثل ذلك في فلا يستعمرون فويل من من